فمَا تَ فَعهُم شَفَاعةُ الشَّافِ عين فمَا تَ فَهُ شَفَعَةُ الشَّتعين فأنهم ثم مستنفرة فرت من قسورة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة فلا فلا بل لا يخافون الآخرة بل لا يخافون الآخرة فلا إنه تذكرة فلا إنه تذكرة فمن شاء كَمَا انْ شَاءَ الذَّكَرَ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ فيرا هو اذتكوا واهن مغفرا لا اقسم بيوم القيامه لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان الا نجمع عظامه ايحسب الانسان هل نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه بل يريد الانسان ليفجر امامه يسال ايان يوم القيامه يسال يوم القيامة فإذا برق البصر يَخْرُ وَقَذَفَ لِقَمَرٍ وَقَذَفَ لِقَمَرٍ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أين المثر لللا وذر لللا وذر الى ربك يومئذ مستقر الى ربك يومئذ مستقر ينبئ الانسان يومئذ بما قدم واخر تهيدا صيره دليل انسان على نفسه تهيدا ولو ار قام ولو ار قام لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك لَنَسْتَلِفَنَّكَ عَلَى دِينِكَ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِعْ قُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِعْ قرآنه, قُرْآنَهُ أَمْ إن علينا بيانة